وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح رهن كل عين يصح بيعها لأن لا لا, لا باب ما يصح رهنه وما لا يصح باب ما يصح رهنه وما لا يصح يصح رهنه في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي يصح رهنها والأشياء التي لا يصح رهنها لأن الغرض من الرهن كما هو معروف وسبق أنه يباع ويسدد منه الدين هذا هو الغرض من الرهن فما يصح ان يباع ويسدد منه الدين يصح رهنه وما لا يصح ان يباع لا يصح رهنه لانه لا فائده في رهنه حينئذ لانه مثلا يصح رهن الشيء المملوك للرجل اذا رفض التسديد ألزمه الحاكم بالسداد او بيع الرهن امتنع عن البيع امتنع عن السداد الحاكم يبيع الرهن يبيع ويسدد المرتهن هناك اشياء يصح رهنها لانه يصح بيعها واشياء لا يصح رهنها لانه لا يصح بيعها مثلا ام الولد ام الولد هل يصح بيعها لا ما تباع مدام ولدت لسيدها ولدا تبين فيه انه ولد ولوميت تعتق بموت سيدها تسمى ام ولد لا تباع وليست زوجة ولا ترث لا ترث ولا تورث هي حرة و... فلا لا تورث و... وهي في حكم الاناء فلا ترث من سيدها تعتبر ام ولد فام ولد لا تباع الوقف لا يصح بيعه فلا يصح رهنه لان الرهن انه لاجل اليباء والرهن لا يصح والوقف لا يصح بيعه مثلا يشتري عرضا مثلا او شيئا ما ثم يرهنه المسجد الذي بناه يقول هذا المسجد رهن لا لان المسجد وقف والمسجد لا يباع يرهنه كتب موقوفه مثلا مثلما تقدم لنا امس كتاب المغني موقوف مثلا يرهنه اليه لا ما الفائده من رهنه الفائده من رهنه انه يباع لاجل يسدد الدين فإذا كان وقفا فلا يباع الشيء الغير مقدور على تسليمه لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه الشيء الذي لا يصح بيعه حالا لكن يصح مستقبلا يصح رهنه مثل الثمره قبل أبو ذوي لا يصح بيعها على أن تبقى إلى الصلاح لكن يصح رهنها على أن تبقى إلى الصلاح لأنه هو الآن البيع البيع في المستقبل ففي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي يصح رهنها والأشياء التي لا يصح رهنها والأشياء المختلفة فيها فيها قولان يصح او لا يصح والمختلف فيه يرجع الى اجتهاد الحاكم عندما ترفع القضية للحاكم الشرعي يجتهد ويجيز او يمنع حسب ما يظهر له من الادله الشرعية نعم يصح رهن كل عين يصح بيعها لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستفائه من ثمنه عند تعذر استفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه نعم ويصح رهن كل عين المراد بالعين يعني أي شيء مباع وأي شيء يصح بيعه ايا كان عرب تسمى عين نخل يسمى عين دواب حيوانات ابل بقر غنم يصح رهنها عين امتعه فرش اطعمه يصح رهنها لانها عين عين يصح بيعها بيوت يصح رهنها وهكذا لان مقصود الرهن ما هو الاستيثاق بالدين باستفاعه من اجل استيفاء قيمه الدين من أين من, من ثمن هذا الرهن عند بيعه وهذا يحصل مما يجوز بيعه أي شيء يجوز بيعه حتى وإن كان مشترك نعم ويصح رهن المتاعي لأنه يجوز بيعه يصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه ما هو المشاع؟ المشاع المشترك بين شخصين او اكثر ونصيب كل واحد منهما ليس مفرس يعني مشاع في العين كلها مثلا ثلاثة اخوه شركاء في مزرعه يصح ان يرهن احدهما احد الثلاثة نصيبه من هذه المزرعه بيت يسكن فيه ثلاثه شركاء مشاع بينهم ما فيه فرز لنصيب كل واحد مشاع بينهم مشترك مشاع بينهم ليس مشترك ليس مفرز لان حيث يكون نصيب كل واحد متميز هذا يصح رهنه فمثلا هذا البيت يشتركون فيه أمروه سواء وسكنوا فيه سواء ليس لأحدهما شيء معين منه وإنما كلهم مشتركون فاشتركوا فيه فيصح أن يرهن أحدهم نصيبه من هذا البيت مثلا بضاعة اطعمه وارده مثلا لمجموعه من الشركاء لم يفرز نصيب كل واحد كلها مشتركه احد الشركاء رهن نصيبه من هذه البضاعه وهكذا ويصح رهن المشاع لانه يجوز بيعه يجوز بيعه ثلاثه اخوه شركاء في دار مشاع سكنوا فيها او باعوها او اجروها يجوز هذا فيجوز رهن المشاع لانه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز المفرز ما هو هو المقسوم المفرز هو المقسوم نعم ثم ان اتفقا على جعله في يد المرتهن او يد عدل وديعه للمالك أو بأجرة جاز ثم إن اتفق على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك أو بأجرة جاز مثلا سيارة يشترك فيها ثلاثة شركاء اشتروها بثلاثين ألف ريال اشتركون فيها كل واحد له الثلث. كل واحد دفع من قيمته عشرة الاف واحد من الثلاثة اشترى بضاعة ما عنده ما يسدد طلب من البائع ان يمهلها قال البائع نعم لا مانع لدي امهلك لكن اريد رهن قال نعم اعطيك ارهنك ثلث السيارة المشتركة بيني وبين شركائي ثلث السيارة رهن بيدك السيارة إذن تكون بيد من؟ السيارة اثنان يملكان ثلثين وواحد يملك ثلث وقد رهنه عند شخص كيف يكون؟ يقول الأمر سهل في هذا يجعلون بيد المرتهن ويوافق الشركاء الثلاثة أو يجعلونها بيد أمين آخر خارج عنهم كلهم ثم هذا الذي تجعل بيده يقال له استثمرها استثمر السيارة ما يسك عليها بالقراش يستثمرها ثم ثمرتها مثلا تقسم بين الشركاء الثلاثة اثنان يأخذان نصيبهم لأنهم ملكهم الثالث يكون نصيبه من الاجره رهناً مع العين ثم إن اتفقا على جعله في يد المرتهن يقول الأخوان مثلا مع الثالث دع السياره بيدك وانت سلمها لمن يستثمرها أجعلها بيد المرتهن أو يد عدل وديعه للمالك يعني هي وديعه بالنسبة لنصيب الرهن رهن بيده وبالنسبة لملك الاثنين وديعه عنده او باجره يعني يسلماها لواحد يحفظها باجره او يسلمها يسلماها لواحد استاجرها مثلا ثلاثة اخوه شركاء مثلا في مستودع ما المستودع هذا واحد من الثلاثه عليه دين ما عنده سداد رهن نصيبه من المستودع الذي هو الثلث هذا المستودع يسلمانه للمرتهن يكون بيده يؤجره يستثمره يعطي الشريكين نصيبهما ويحفظ نصيب الشريك الثالث الذي هو الرهن أو يؤجره يؤجره لشخص يرضاه الثلاثه مثلا وهكذا او يعطى لواحد مثلا يؤجر عليه يحفظه كان يكون عليه خطر من جهه ما مثلا فيستاجر الثلاثه امينا يحفظ هذه العين لهما نعم وان اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما وإن اختلفا الراهن يقول المرتهن يقول دعوه بيدي الشركاء أو الشريك الثاني يقول لا بيدينا أنا مالك وأنت مرتهن فأنا أحق بأن بي يكون بيدي هذا لم يرضى بهذا وهذا لم يرضى بهذا يرفع الامر للحاكم الحاكم يسلمه لأمين يحفظه لهما وهذا الأمين يتصرف في كل شيء بما يناسبه مثلا ليس المراد انه أمين يسك عليه ويحفظه لا إن كان مستودع مثلا ممكن يؤجره دكان يؤجره بيت يؤجره سيارة يؤجرها أو يسلمها بيد إنسان إن يستثمرها أو يؤجر عليها ونحو ذلك ثم ما يأتي من الريع من الثمره نصيب الشريك أو الشركة الحر ياخذانه ونصيب الراهن يكون رهنا مع العين نعم وإن اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعه لهما أو يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن يعني ما كان قدر الرهن فيكون محبوس لصالح المرتهن إن كان فيه ريع فالريع يكون بيد المرتهن إن كان فيه مثلا نمى ولاده مثل الحيوانات وكذا فيكون كذلك بيد المرتهن لا بيد الراهن نعم وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز وإن جازت قسمته احتمل جواز رهنه لأنه يصح بيعه واحتمل الا يصح لاحتمال أن يقتسماه فيحصل المرهون في حصه الشريك انتبه لهذه وان رهن نصيبه من جزء من المشاع رهن نصيبه من جزء من المشاع لا لا نصيبه في المشاع كله وانما من جزء منه مثلا ثلاثة شركاء في بيته البيت هذا مشاع بينهم جميع ما تميز نصيب كل واحد يشتركون فيه البيت هذا يساوي مليون مثلا ونصيب الشريك الثالث ثلث المليون وهو استدان بخمسين ألف قال يا اخي انا ما عندي ما ارهن كل نصيبي في هذا البيت ونصيبي في هذا البيت يعادل ثلاثمائه ألف زياده والدين الذي لك علي خمسين ألف فما يناسب اني ارهنك نصيبي من هذا المشاع كله وانما ارهنك نصيبي من المجلس فقط قسم الرجال المجلس وما يتبعه من المنافع نصيبي الثلث رهن جزء من المشاع ما هو نصيبه من المشاع نصيبه من المشاع ثلث البيت كله نصيبه من جزء من المشاع المجلس ما يختص بالرجال وما يتبعه هذا ليس له وحده وإنما للثلاثة مشاء فهو يرهنه نصيبه من هذا الجزء فقط هذا في احتمالا احتمال يصح واحتمال لا يصح ما توجيه هذا قال يصح لأنه عند الاختلاف يباع هذا القسم ويعرف نصيب مثلا الثلث والرهن احتمال اخر قال لا يصح لما بين التعليل لاحتمال القسمه بين الشركاء ثم يكون هذا النصيب في ملك احد الشركاء غير الراهنين ماله علاقه بالراهن مثلا رهن نصيبه من المجلس الذي هو الثلث الشركاء الثلاثة فيما بينهم قالوا تعال صاحبنا هذا الذي رهنا جزءا من نصيبه اتعبنا وادخل معنا يد اجنبية نجلس ونقتصب نقتسم نحن الثلاثه نقتسم هذه العماره التي نصيبنا وكلنا نصيبنا فيها مشاع فاقتسبوا فاخذ احدهم ثلث الثلث الايمن واخذ الثاني الثلث الأيسر واخذ الثالث الوسط المجلس اين في الوسط الراهن صار نصيبه الثلث الايسر معناه وقع الرهن في شيء لا يملكه فلذا قال احتمال ان لا يصح في جزء من المشاع بخلاف ما اذا لم يكن في جزء من المشاع قال انا ارهنك نصيبي في هذه الدار وهو الثلث اقتسموا صار نصيب الراهن الايمن او اليسر او الوسط سيان هو الرهن هو العين المرهونه لكن اذا حددت العين المرهونه بجزء من المشاع عند القسمه قد لا تنطبق يكون الجزء هذا من المشاع بيد شخص اخر غير الراهن فما ينضبط الراهن قالوا يصح في المشاع هذا قولا واحدا ويصح في جزء من المشاع اذا لم تمكن قسمته اذا لم يقبل القسمة يصح لانه اذا لم يقبل القسمة فلا اشكال ولا يصح فيما يقبل القسمه لاحتمال ان يقتسم الشركاء فيكون نصيب الراهن غير العين المرهونه مثل ما لا يقبل القسمه يصح رهنه انتبه بيت كبير قابل للقسمه مشترك بين اثنين احدهما رهن نصيبه بيت صغير ما يقبل القسمة مشترك بين اثنين مشاع أحدهما رهن نصيبه بيت كبير بين اثنين أحدهما رهن نصيبه من جزء من هذا البيت الكبير ثلاث صور ثلاثه امثله راهن نصيبه في هذا المشاع هذا صحيح على اي حال ما دام منه في كل الوشاء اذا قسم فيكون الراهن في نصيب الراهن بيت صغير رهان نصيبه في جزء من المشاع يصح بيت كبير رهان نصيبه في جزء من المشاع هذا الذي فيه وجهان لما بيت كبير رهن نصيبه من هذا المشاع هذا لا اشكال فيه سواء قسم او لم يقسم لانه في كل العين بيت صغير رهن نصيبه في جزء منه هذا يصح لان البيت الصغير غير قابل للقسمه فإذا رهن نصيبه من المجلس مثلا صح لأنه غير قابل للقسمة ما يتطرق الى القسمة بيت كبير رهن نصيبه في جزء في المجلس نصيبه من المجلس فقط هذا هو الذي فيه احتمال ان يصح أو لا يصح لماذا قد يتبادر الى الذهن يقول لما لا يصح في البيت الكبير ويصح في البيت الصغير المفروض العكس اجزم الرهن في جزء من المشاع والبيت الصغير البيت اصغر بيت ممكن يصح رهن جزء من المشاع بيت كبير جدا اكبر بيت لا يصح رحم جزء من المشاع لما؟ لان البيت الصغير هل يمكن ان يقسم اصغر بيت على الوجود مثلا يمكن يقسم بيتين لا اذا هذا مآب عند ارادة شيء ما البيع مقابل القسمة ليس قابل للقسمه هذا له الا البيع او الاستثمار على حد سواء فهذا يجوز رهن جزء منه في دين ما البيت الكبير يجوز رهن جزء رهن جزء يعني رهن نصيب واحد منهم المشاع ولا يصح الرهن في جزء من المشاع احتمال أن يقسم هذا البيت الكبير فيكون القسم المرهون صار بالنصيب غير المدين فكيف يقع مرهون لدين لآخر وهو بيد مرتين آخر وصاحب الملك ماذا له إذن ما يمكن قسمته لا يصح رهن جزء من المشاع وهل يصح رهن النصيب من المشاع نعم هذا لا اشكال رهن نصيب واحد من المشاع هذا لا اشكال فيه سواء كان البيت كبيرا او صغيرا لانه ان كان صغيرا ولا يمكن قسمته فمعروف ان نصفه او كذا رهن إذا كان بيت كبير وعلى أي صورة قسمة فالرهن يكون في نصيب المدين ايا كان إذا كان الرهن في جزء من المشاع هذا هو الذي فيه احتمال أن يقع هذا الجزء من نصيب غير المدين فلا يصح حينئذ رهنه وا رهن نصيبه من جزء من المشاع ما هو رهن نصيبه من المشاع رهن نصيبه من المشاع هذا لا إشكال فيه رهن نصيبه من جزء من المشاع من المجلس من مثلا غرفه من الغرف هذا ما يصح اذا كان قابل للقسمة نعم ويصح رهن العبد المرتد والجاني لانه يجوز بيعهما نعم النظر في شيء اشكال هل يصح رهن هؤلاء قال عبد مرتد عبد جاني هل يصح رهنه قال نعم لان هذا يجوز بيعه مثلا الرجل اشترى بضاعه وطلب منه البائع رهن قال اريد رهن قال ما عندي الا هذا العبد رقيق مملوك لي لا تنعرف انه ارتد على الاسلام لنا ايام ونحن نحاوله يصلي ويتوب الى الله ابا وتعرف أن المرتد يستتاد فإن تابع ولا قتل ولا قتل ما صار بيدك رهن قال لا ما عندي مانع أعطني إياه رهن وانا ان شاء الله بلا ولطفي ورفقي به أدعوه إلى الإسلام ويهتدي إن شاء الله إن ما اهتدى وقتل فديني في ذمتك ما يهمني اعطني ايه وراهن هل يصح رانه نعم يصح لانه يصح بيعه المرتد المرتد يصح بيعه مثلا رجل عنده رقيق ارتد عن الاسلام والرجل مالك الرقيق هذا يريد هذا الرقيق يخدمه في المسجد ذهابا وعيابا وينتفع به في العبادة وينذهب به وصله إلى مكة وللعمرة وللحج الآن ارتد على الإسلام ما يصلح يروح مع المكة ولا يروح معه للمسكد ولا لغيره فيريد أن يبيعه هل يصح بيعه؟ يصح ويشتريه من يعرف هذا العيد لأن هذا عيد وهذا الرجل الذي يريد أن يشتري يقول نعم الرقيق أنا لو بحثت عن رقيق مثل المستقيم ما أحصله الا بنائة ألف لكن هذا المرتد يبع برخص اشتريه لكن بعشرة ألاف ولعل الله أن يهديه للإسلام على يدي فلا يقتل فيصح بيعه هذا فكذلك يصح رهنه فان تاب والحمد لله ورجع إلى الإسلام بقي وإن استمر على ردته لا بد ان يقتل ولو قتل هل يسخط الدين لا الدين في لبه الرجل فيصح رهنه لانه يصح بيعه كذلك الجاني الجاني اي جنايه مثلا رقيق بيد سيده تعدى هذا الرقيق وذبح بقره لآخر جاني يعتبر جناية مالية أراد أن يرهنه وهو جاني فيصح رهنه لأنه يصح بيعه وإن كان جاني جنا جناية مالية